قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْوَئِبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءٍ إِنْ أَنَا بَشِيرٌ لِقَوْمٍ آمِنُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ إِنَّ وَحْدَتَهُ وَجَعَ الْعَالَمِينَ أَذَوَجَ أَلَيْسَنَا إِلَيْهِ ذَا فَلَمَّا تَرَشَّ فِفَامَ وَتْ بِ فَلَمَّا أَسْقَلَتْ دَعَا الرَّبَّ عُمًى لَئِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَّ كيرين فلما لله غير ما يشركون اي يشركون ما يخلق شيئا وهو وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يُنْصَرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ نَادِبُكُمْ تَبِعُوكُمْ سَوَاءٌ நல்லவீனச்சியூநில أَلَغُم أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُم أَيْدٍ يَضْرِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُم أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُم أم உலிதுஷூரா காஅകും தும்மக்கி